قال وكل انسان قاتل ثاني وكل انسان حملناه طائرا في علقه ونفرد له يوم القيامه الكتاب يلقاه مشوره اقرا كتابك كفا بنفسك يوم عليك حسيب قال بعض السلف والله لقد انصافها كما جعلك حسيبا على نفسك يخرج له يوم القيامه الكتاب منشوع مفتوح لا يكلفه فكر ويقال له اقرأ كتابك كف على نفسك يوم عليك الحساب وهذا هو غايه العدل والانصاف انه هو بنفسه يحاسب نفسه بناء على ايش على ما يكسب اذا مهمل بالصحائف وانه ان الناس كونا اما بدامن وانما بالشمال وتامل ما في سوره الحاق فاما من اوت كتابا في يمينه فيقول ها نقرا كتابي يراه الناس مفتخرا به متحدثا بنعمه الله عليه وامما من اوت كتابا بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابي يتمنى انه هو لم يطلع عليه ويطلع عليه الناس او لا لا لا يطلع عليه الناس لانه خزي وعار يا رب الله قال ونؤمن بالموازين توزن يوم القيامه ما لا تزن نفس شيء بالموازين جمع ميزان والموازين ذكرت في الكتاب والسنه مره بالجمع ومره بالافراد قال تعالى ونضع الموازين القسط يوم القيامه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان ل الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان ولجاؤهما يسيئ جدا وهو ان الموازين جمعت اما لكثره ما يوزن بها واما لكثره الاعمال لكثرتها باعتبار الاشخاص كل انسان له ميزان واما باعتبار الامم واما الافراد فهو مفرد يراقب به العموم لانه للجنس ثم ما الذي يوزن هل يوزن العمل او يوزن العامل او او يوزن الصحائف كل هذا ورد فورد ما يدل على ان لم يوزن العهد وذلك فيما صح في بسطر بن مسروق ابي الله عنه انه خرج يمشي ذات يوم وكانت به شديده فجعلت تكفيه وكانت ساعه دقيقتين لقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انهما في الميزان مثل وهذا يدل على ان الذي يوزن العام وربما يستجنى لهم في قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا على ان في الآتي معنى اخر وهو ان لا نقيم لهم وزنا يعني ليسوا عندنا بشيء ولن نعتبرهم شيئا واما ان الذي يوزن العمل ففيها هذه الآيات التي ساقها المؤلف فمن يعمل مثقال ذره خير يذى الذي يوزن هو العمل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم انه ما ثقيلتان في الميزان فإذا كان ليوزن عمل فان فيه اشكال وهو ان العمل معنى من المعاني وليس جسما يوزن فكيف يكون الجواب عن ذلك ان يقال ان الله تعالى يجعل هذه المعاني اجساما كما انه تعالى يجعل الموت وهو معنى يجعله بصوره كبش وهو جسم والله على كل شيء قدير قادر على أن يجعل هذه المعانية أجساماً مشهودة مرئية أما القول الثالث الذي مزن هو صحائف الأعمال وذلك في حديث صاحب البطاقة <تصفيق> الذي تمد له سجلات عظيمة كثيرة فيها ذنوب فإذا رأى أنه قد هلت قل لا اله الا الله ان لك عندنا حسنه ويودى البطاقه فيها لا اله الا الله فيقول يا ربي وما هذه البطاقه بالنسبه لهذه السجلات فيقال انك لا تدل ثم توضع البطاقه في كفه السجلات في الكفه فتطيش السجلات وتدخل البطاقه فهذا يدل على الذي يوزن الصحائف. ايش الصحائف لكيف الجمع لان لان هذه اخبار ليست احكاما حتى نقول يمكن ان ينسخ بعضها ببعض هذه اخبار الجمان يقال اما بالنسبه للصحائف والاعمال نفسها فلا فلا منافاه اذ يمكن ان تكون الامال توزن بالصحائف فاذا ثقل العمل لازم من ذلك ثقلا بالصحيح الصحيح ان بالنسبه للعامل انه هو الذي يوزن فربما نقول ان هذا يقع لبعض الناس دون باق وهذه المساله ترجع الى مشيئه الله ليس ليس العقل فيها تدخل يقول فلا تظلموا نفسا من شيء شيء نكر في سياق النفع فتعم اي شيء فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره مثقار الزرة يضرب مثلا للقلة كما في قوله صلى الله عليه وسلم من ابتطع من الأرض شبرة طيب ومن يعمن دون الزرة نعم يرى ما دام ذكر الزرة هنا لبيان القلة فهو على سبيل المثال وليس على سبيل التعليم وقال تعالى فمن ثقرث موازينه فؤلاء هم مفطور ومن خفت موازينه فؤلاء الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون وفي هذه الايات دليل على ان الميزان حسي وهو كذلك وقالت المعتزله انه ليس حسيا وليس هناك كفتان وانما المراد بالميزان اقامه العدل فانكروا ما جاء بالقران صريحا وجاءت به السنه صريحه ايضا بناء على ايش بناء على انهم يتلقون العقائد من عقولهم وكل شيء استنبطه عقولهم فانهم ينكرون ولا شك ان هذا غلط وانه يستلزم لوازم باطله كذلك في خبر الله وخبر رسوله وتحريفهما الى معانيه بعيده اذا الميزان على ما نعتقد ميزان ايش حسي ده هو كيفهه توزن فيه الاعمال او صحه الامال او الاعمال حسب ما جاءت به النصوص قال تنفح وجوههم النار وهم فيها خالدون هؤلاء الكفار فالثرح وجوههم النار. وذكر الوجوه لانها اشد ما يكون متاثرا ولانها اذا عذبت الوجوه كان ذلك ادل على اذل بالنسبه للانسان يقول ومن جاب من جاب الحسنه فله عشر امثال ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم ازلم هذا بيان كيف تكون الموازين يقول اما من جاء بالحسنة فله عشر أمثال ومن جاء بالسيّة فلا عزة إلا مثلا وهذا أدنى ما يثاب عليه المرء بالنسبة للحسنة وإلا فإن الحسنة في عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة لكن أدنى ما يكون أن له عشرة أمثالها وعلما من قوله تعالى من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيّة انه لو كان لو كان هناك ما يطلب الحسنات فانها لا تنفع مثل مثل ان يرتد الانسان عن الى بالله فانها لا تنفع الحسنات ولو فعلها في الدنيا لان الله قال من جاء فلا بد ان تكون الحسنات واصله الى الانسان ومقيرا وكذلك ايضا من جاء بالسيئه فان الانسان قد يعمل السيئه ثم ايش يتوب منها فلا فلاكن اتابيه ஜத்தகே ஜாலியாக لا لنسل من حملتها، الصعاطين ورد أنهم حملت من حملتها العرش وأما شفرين وميكاين فهم يعلم نعم نعم هم قالوا إنها نفت لفزع لأنه ذكر ويوم ما ينفق الفصول ففزع من في السماوات ونفقت الصعط ونفقت الباث لكن الايه التي في الزمر تتبلو يعنيها نفس ثاني فقط وكذا التهديد بهويد نعم السلام عليكم الشيخ نعم انا اللي يوزن اعمال الصحاره والاعمال نفسها نعم لو لو كل شيخ اللي يوزن كل هذه نعم هذا ولربنا لكن بس ال مثل الصحيفه ما في هذيك الامر الا ان المكتوب في الصحيفه هو الذي رجع وهذا لا ينافي وزن العمل لا شك فيه لانه قد يذكر العمل تذكر الصحيفه بيثقل عنه لكن اشكال في مثل العام العامل وكون يقول وزن العامل وعمله وصحيفه عمله في فؤته نعم هذا كلام لا نقول لا بسرعه في الشاشه بهذا الطريقه في هذا النهض واضح لا لان الموازين تختلف باختلاف الموضوع ففجمعها باختلاف الموضوع هناك فرائض ونوافل وهناك فرائض اخرى يعني دعائم الاسلام وفرائض دون ذلك نعم نعم نعم واليوم الناس يعني ان عمرو في محكم في الحكم بتاعه ده فقد يعتبره صار مستحق للعدو وفي ناس يعذبوه لانها قال في القران وكان يوم للكافرين اسيرا وكاد اهل الكافرين يروه يسيء فمفهومها على, غير فمفهوم على غيره يسيء لا شك فيها ومن يغش لو ناقش الله سبحانه وتعالى وذكر لك نعمه واحده من النعم بل لو ناقصت على شوف النعمه طال لنا توفيقك لشوف النعمه يحتاج الى شوف ها ان ناقصه معنى من نفس الذوق الشوف يعني تعمق في في المراجعه وتعمق ايضا مساءه نعم هو هو انت بتطلع نعم ايوا شويه طبعا الصلاه يعني نعم اصلا ما ذكرته اصلا ما ذكرته فلعل هذا الرجل اما ان يكون لازم اقاره بانه لا ان نصلي وتبقى النصوص هاي بالسجلات الكثيره هذه فيها معاص لكنها ليست كفره واذا لم ت... واذا لم تذكر الصراخ تكمن هذه النصوص على العموم وحيث الصراخ والصوره نصوصها على الخصوص ويكون ذلك في باب تخصيص الت... العام لانه على الخاص لاننا اسلفنا ما يمكن نقول وكذلك ايضا يخبر يخبر لنا من لم نعمل خير طرف ما قال من لم يصل نقول من لم نعمل خيرا إلا الصلاة تكتب تكتب رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وآله وزنه الخاصة جلسة الله تعالى جدني يقبل يقبل يد معزاك إن سي من الهم والتاني ما لا يفلكون يذهب إلى آدم وموش في ذلك المركب الفضائي صاحب قد تنني رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبع عند انفق المبارم من المؤمنين ان يفهمون ونيجي سبح الله عليه وعلى وسلم وغيرهم من النبيين والمؤمنين والملائكه وان الله تعالى يوم الدين لا اطول من ان يطيب الشفاعه التي فطرته ورحمه بسم الله الرحمن الرحيم قال مالك ونؤمن بالشفاعه العظم كلمه نؤمن ونا ونقول يعني معاشره اهل السنه والجماعه لان هذا عقيده مبنيه على ذلك نؤمن بالشفاعه العظم لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الشفاعه العظم اسم تفضيل من العظم لانها اعظم الشفاعات نؤمن بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه شفاء العذمة اتفق عليها اهل السنه والخوارج والمعتزله كل مؤمن بها الشفاعه العظمى هي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصه لا لا يشاركوا فيها احد لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا احد للرسول وحده وهي من المقام المحمود الذي قال الله فيه ومن الليل فتهجد بجنافله لعل اي يبعثك ربك مقاما محمودا فهو مقام يحمده عليه الاولون والاخرون ويعترفون للرسول بالفضل صلوات الله وسلامه عليه يشفع عند الله تعالى باذن الله ليقضي بين عباده حين يصيبهم من الغم من الهم والكرب ما له قدر يوم القيامه يوم مقداره 50 الف سنه لا بناء ولا شجر ولا ثوب ولا شيء مع الزحام الشديد العظيم وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همس هذا اليوم العظيم يلحق الناس فيه من الكرب والهم ما لا نتخيل هي تطلبنا شفيع يعني الله عز وجل ينجيه من هذا الموقف الى اي شيء يلهمون ان يذهبوا اليه اذا جاء فيذهبون اليه ويذكرون من مناقبه وفضائله ليشبع لهم عند الله فيعتذر بانه عصى ربه باكله من الشجر مع انه تاب منه لكن لما كان مقام الشفاعه مقاما عظيما لا بد أن يكون الشافع ليس بينه وبين المشروع إليه ما يثلق مقامه اعتذر بأكله من الشجرة مع النوتار وحسنت حاله من بعد ذلك لكن تعرفون أن الإنسان الذي قد عصى من يريد الشفاعة إليه سوف يكون في وجهه حياء وخجلة اعتذر بأكله من الشجرة هيو هم الذين يذهبوا الى نوح طيب قبل ان ننتقل الى قصه نوح اعتذاره باكل من الشجره يدل على ان ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما او غيره من ان قوله تعالى والذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن يديها فلما تقشاها حملت حملاً خفيفاً فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما دعنا أتيتنا صالحاً لنكون من الشاكرين فلما آتاهما صالحاً جعل لهم شركاء فيما آتاهما فتعال الله عما أشكره ورد عن ابن عباس أو غيره أن حو لما حملت أتاها الشيطان وقال, له وقال له لها ولآدم أنا صاحبكما الذي اخرجتكما من الجل سميه عبد الحالك الاول والا فسيخرج مجدا وفي النهايه سميعه عبد الحالك هذه القصه ناشكه كانها مكتوبه 100% كيف ياتي اليهما ليقبل كلامه ويقول انا صاحبكما ايش الحضر. الذي يخرجه من الجل هل هذا كلام متوسل متضرع لقبول قوله او هذا من معوج من معوج انفر من قوله الثاني بالاشب وايضا لو كان اذن فعل ذلك وحاشاه منه لكان شركا والشرك اعظم من من التبائر فضلا عن الصغائر ولو كان كذلك لاحتج بي اذن اكثر مما يحتج من مئه جمله فيه ياكله من من الشجر المهم ان هذه القصه مكتوبه واظن ان ذكرناها في شرح ثبت التوحيد وذكرنا ثمان او او قليلا منها يدل على فضلها طيب اقول ياتون الى ادم فيعترف لي باكل من الشجر يهمم الله ان يذهبوا الى نور ويحسنون ان يشفع لهم عند الله فيعتدل بانه سال ما ليس له به علم حيث قال رب بين نبني من اهلي فقال الله تعالى انه ليس من اهلك انه عام غير صالح الا تسالني ما ليس لك به علم اني اعدك ان تكون من الجهلين وفي رواه انما ذكر انه, أنه دعا على قوم ربنا تذر على الارض من الكافرين ديارا يلحقون دعات الى من الى ابراهيم ويذكرون من مناقبه وفضائله ليشفع لهم عند الله فيعتد بانه كذب ثلاثه كذبات وهو لم يكذب على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لكنه تاول وورى والتورية حقيقتها صفر وظهرها كذب لكن لكمال ابراهيم عليه الصلاه والسلام الذي وصله الله بانه وفى لكماله عليه الصلاه والسلام راى ان هذا يعني يوجب ان يقتل ان يشفع عند الله عز وجل يلهمون عادته الى موسى فيعتدى بانه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها نهر النفس الطب الذي قتله حين استغاث به الاسرائيلي عليه وكان موسى قويا وكزه وخزه واحده فقضى عليه يعني قوي طيب قوي يلهمون ان يقتلوا عيسى عيسى لا يعتد به شيء لكن يدل على من هو افضل منه وهو محمد عليه الصلاه والسلام ويقول اذهب الى محمد وكل واحد منهم يقول نفسي نفسي نفسي فياتون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الامر الذي وقع في انهام الله لها لها له... له... لهؤلاء الناس ليتبين به فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره لان اربعه منهم يعتبرون بشيء من ال... مما يجب الخجل وهم ادم نوح ابراهيم موسى والرابع لا ادعو خطيه الخامس الخامس لا ادعو خطيه ولكنه يعترف بان من بان في الساحه من هو افضل منه. وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من دعاه وما تاخر فيشفع الى الله عز وجل ان يخلص الناس مما هم فيه ويقضي بينهم فيجيب الله زوجها ويقضي بين الخباب هذه الشفاعه تسمى عند العلماء ايش الشفاعه العظمى الشفاعه العظمى وهي لكل الناس مؤمنيهم وكافريهم برهم وكافرهم فرهم ولم يختلف فيها احد من اهل القبله كل ذي قبلة ممتدعه وسنه كلهم يؤمنون بها قالوا ويرغبون بالشفاعه في من دخل النار من المؤمنين ان يخرجوا منها وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكه هذه لثلاث اصناف الانبياء والمؤمنين ويشمل الصديقين والشهداء والصالحين والثالث الملائكه إذن هي عامة في من يشفى في من دخل الناع أن يخرج منها وقد تواترت الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنشد ذلك بعض الفضلاء في قوله مما تواتر حديث من كذلك ومن بل لله بيت واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسق خفين وهذه بعض هذه توترت بأعلى الحديث لكن أنكرها طائفتان مبتدعتان وهم الخوارج والمعتزم بناء على أصلهم الفاسد حيث قالوا إن فاعلة الكبيرة مخلج في النار ولا تنفع فيه الشفاعة انتبه مع انهم هم من اهل القبله ينتسبون للاسلام لكنهم انكروا هذه الشفاعه بناء على اصل مفاسد وهو ان الفاعله الكبيره مخلد في النار واذا كان مخلد في النار فالمخلد في النار لا تنفعوا به الشفاعه واضح ولهذا لو جعل انسان ان يخرج الله من النار من هو مخلد فيها كان معتدي في الدعاء عليه ان يتوب لو قال اللهم اخرج ابا لهب من النار اللهم اخرج ابا طالب من النار قلنا انت الان اسف عليك ان تتوب وتستغفر الله لان الله تعالى حتم عليهم الدخول طيب هذا قسم عام للنصر وغير النصر ثم قال وبان الله يعني ونؤمن بأن الله يخرج من النار اقواما من المؤمنين بغير الشفاعه بل بفضله ورحمته اخصى الشفاعه لا نتطرق له الان لانه لم يذكر في الاصل لكنه معروف في في الكتب المطوله اذا نؤمن بايش بشفاعه العظمه للرسول عليه الصلاه والسلام وهي خاصه به وبالشفاعه الصغرى له ولغيره وهي الشفاعه في من دخل النار كان ان يخرج منها طيب فاذا قال القائل ما تعرف الشفاعه قلنا هي التوسط للغير التوسط للغير بجلب منفعه او دفع مضره هذا الشفاعه التوسط للغير بايشه اينه في جنة منفعة ودفن ضرّا طيب نأخذ مثال الشفاعة لأهل الجنة أن يدخل الجنة جنة منفعة والشفاعة في مندخ الماء أن يخشي منها دفن ضرّا طيب قال ونؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء وأشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة النسر طوله شهرٌ وعرضه شهر وان يتكلم في السماء حسنا وكثرا ويجدهم امنين بنعمته من, من شر منه لم يضنا بعد ذلك يعني ابدا الحوض الموجود للرسول عليه الصلاه والسلام موجود الان موجود الان لان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس واخبر انه يرى حوضه وان منبره على حوضه فالحوض موجود لكنه من عالم الغيب وعالم الغيب لا يمكن أن يكون شهادا كما أن الملائكه موجودون ومع ذلك لا لا نشاهد ولا نرى فالحوض موجود لكن يكون منظورا ومحسوسا وملموسا اذا كان يوم القيامه ماء اشد بياضا من اللبن اشد بياضا من اللبن هل هناك شيء اشد بياضا من اللبن لا. نعم في منعال لكن في منقيامه ماء المب... ماء حوض الرسول عليه الصلاه والسلام اشد بياضا من اللبن وهذا يدل على طيب منظره واحلى من العسل يدل على طيب مذاقه وطعمه وأطيب من رائحه المسك يدل على ثقل في رائحته أما سعته فقال طوله شهر وعرضه شهر طوله شهر وعرضه شهر وهذا يدل على انه كان مستديرا لانه لو كان غير مستدير لذادت زواياه على على شهر ان المربع لا بد ان يكون بين زاويه ومقابلتها اكثر من مسطح وعلى هذا فيكون حوض مستديرا وهذا وقال ان اختيار المستديره في غلب ابن عندما تورد عليها تكون مستديره طوله شهر وعرضه شهر بيسيديش اذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام طول شهر او شهر او ما اشبه ذلك فالمراد سيد الابل سيد الابل المحمده في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ماهي السيارات ولا سيارات ولا طائرات فيحمل ما جاءت فيحمل ما جاء به تقدير على ما كان معروفا المالوف ان يتم كنجوم السماء حسن وكفر ال احاديث الوارده في ذلك منها ما لفظه انياتك نجوم السماء ومنها ما لفظه انياته عدد نجوم السماء فناخذ باي لفظين بالاول كنجوم السماء ليشمل ذلك العدد والحسن فآنته مضيئة لا محفظة كثيرة لا تحصى كما أن نجوم السماء لا تحصى ولكنها ليست نجوم السماء في الحجم لكن في منظر الناس نجوم السماء حسنة نجوم السماء مضيئة نجوم السماء كثيرة كنجوم السماء حسنا وكفى طيب من اين يستمد هذا هذا الحوض يستمد من الكوثر وهو النهر العظيم الكثير الذي يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه ينطلق منهم يذبان يصبان في هذا الحوض سبحان الله يعني اهل الجنه اللهم اجلنا واياكم منهم يزوقون حق قبل دخولهم في واسطه هذا الحوض لان هذا الحوض يصب فيه من سفات من الكوثر الذي في الجنه من يريده قال يريده المؤمنون من امتي من امتي خاص وهل لبقيه الانبياء احواض ورد في التلمي لان لهم احواضا لكل نبي حوض ياكم من المعلوم ان الحوض الكبير الواسع الاعظم هو حوض النبي عليه الصلاه والسلام لان امته اكثر الامم هم ثلث اهل الجنه اي 80 في 120 فهم اكثر الناس فحوضه اعظم الحواض واوسعها اكبرها يريده منهم امتي ووروده وسوره ورودهم عليه كسهوله ورودهم على شرع انتبه جزاء اتفق من كان وروده على سنه الرسول وشرعه سهلا وينقاد للشرع ويطبق ما استطاع فسيكون وروده لهذا الحوض سهلا ميسرا والعكس بالعكس من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك ابدا مع ان الناس يدون عليه وهم 11 11 في اشد ما يكون نظرو اليه فاذا شربوا منه فلا ضماء لا في عرصات القيامه ومن المعلوم ايضا والذي في في الجنه اذا نؤمن بهذا الحور سؤال هل هو حسي او معنوي حسي لا شك له آنيه نعم نعم لمائه طاب وا شمع نعم طيب ومن يميل كذلك بالصراط المنصوب على جهنم يمر الناس عليه على قدر اعمالهم فيمر اول اول من طلب ثم كما النبيه ثم كما الطير وسد الرجال نعم لا اجل والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم حتى تاج جزاء اعمال العباد ياتي من يزحف وفي حافه صراطك لاني معلقه باموره تاخذ من امرت به فمختوش الناجين ومكرجس في النار مس الله وعاد كيف مختوش بالخ كيف مأمورة تاخذه من امرث به كمختوص الناجي ها؟, ها ومكردس لا لا مكردس مكردس نعم مكردس طيب يقول نومه بصراط منصوب على جهه يعني ينصب صراط علامه جهه يعني فوق ظهريه وهذا الصراط اختلف العلماء فيه هل هو صراط على ظاهره اي طريق يمر الناس به بتدليل ان على حافتيه كلاميف وانه كشوك السعدان كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام وانه متحد ومزله وكل هذا يدل على انه يعني طريق حسي واضح او انه ادق من الشعر واحد من السيف وان الناس يمرون عليه على على هذا الطريق الذي هو كالشعر ادق من الشعر في هذا خلاف بين علماء السنه منهم من قال بالثاني ومن قال بالاول وليس هناك ادله واضحه تفصل بين القولين أنا معتقد في ذلك أن قول الله أعلم لكن نؤمن بهذا الصراط يمر الناس فيه على قدر أعمالهم على قدر أعمالهم في الدنيا المسارع في الخيرات يكون سريعا فيه والبطيء في الخيرات يكون بطيئا فيه يقول في فيمر أولهم كالبرق واسرع ما يكون وانضط هو البرد حين نشهد ثم كما مر ذي كما مر ذي المرور ولا شك ان الريح في ذلك الوقت اسرع ما يكون تصورا لكن في الوقت الحاضر وجد ما هو سلمان ما هو اسرع طيب ثم كمذل الطيب وشد رجال يعني أشد رجال والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول يا ربي سلم سلم صلوات الله وسلامه الله قائم عليه هل هو في أسخد أو في أعلاه الله أعلم المهم أنه قائم عليه يدعو الله يقول يا ربي سلم يا ربي سلم يما يدل على عظمه الامر لان الصراع تح رسل خطر عظيم ما الذي ما الذي تحتكره وسطر ان الله سبحانه يجيرنا ويياكم منها ليس الامر بالهي ولهذا خاتم الرسل وامام المتقين وامام المؤمنين يقول يا رب سلل سلل حتى تعجز اعمال العباد فياتي من يزحف يزحف زحفا ما لا يستطيع القيام على قدميه لان لان عمله ايش لا لا لا تحمل وق على ان يقوم وعلى حافه الصراط كلاليب معلقه ماموره تاخر من امرت به الكلاليب المعروفه فوق الصراط كلاليب تؤمر أن تأخذ فلان حين مروره وتلقيه في النار ولهذا قال فمخدوش ناجن مخدوش من, من هذه الكلانين ومكردس في النار أعوذ بالله من دائم ثم المكردس في النار إنما هو من حصاة المؤمنين لا يخلط فيها لان الكافرين لا يمرون عليها الصراط اصلا ولا يمرون به لان ما لهم ان النار تعرض يعذبها مع في تجارب 70000 زنا كل زنا مجره 70000 ملك قبل الصراط ويزلق اهل النار الى النار باذن الله ان ان العصات فهم الذين يمر العصات وغير العصات من المؤمنين يمرون بهذا الصراط المكردس بالنار لا يخلد فيه لا يخلد فيه ثم هل يلقى في النار التي هي النار نار الكافرين او في نار اخرى في هذا قولان للسلف منهم من قال انه مكرجس بنار جهنم نار جهنم الكافرين لكن اعضاء السجود لا تاكلها النار حرم الله على النار ان تاكل اعضاء السجود يعني ايش الجبهه والان والكفان والكفين وركبتين وظهر القدمين لكن بعض العلماء يقول هي نار ليست كنار الام و هي نار هي التي تكنا وان النار التي هي النار الام هلت وهذا ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب ان النار التي تكنا هي نار المعذبين بذنوبهم فقط لا نار الكافرين النار الكافرين لا تفين وأشدوا عذاباً من, من هذه النار وأشدوا حرارة هذا قول لبعض العلماء والقول الثاني أن هؤلاء الذين يكردسون في النار عند مريرهم أصغر يكردسون في نار جهنم ولكن الله على كل شيء قدير يمكن أن تكون نار جهنم لهؤلاء برداً وسلاماً ولهؤلاء شيء جيل الزهراء انما نحن نؤمن بان هذا الصراط على جهنمنا وان الناس يعبرون عليه وان منهم من يكرس ويلقى في النار وظاهر النص انها النار التي للكافرين لكن من الجائز ان تكون سلاما وبردا على غير الكافرين والله على كل شيء قدير والله يا شيخ نعم كما قال تعالى ان منكم الا وارد قلبنا الشيخ وهو مع السرع هذه هذه فيها اثنيه قولان ذكرها ما الكثير وغير من المفسرين في لانها المارد بورود المرعص وقيل المراد بورود انهم يلقون فيها كل اهل الثنا لكن المؤمن لا لا تفضي والاول اقرب نعم وعليكم السلام <سؤال> كيف تشاو مشاكله الله يغفر لك من شكر هذه الاسبوع والله تعالى نبيرا فيما يرسل شفاعه النبي هدينا نعم الشباء التي كانت التي لابي طالب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقبل ولا ترقب يقبل التخفيف فيها فقط ولهذا كان عليه كان في ضحاها من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما عاد نار ولعرب الله ويرى انه انه اشد اهل النار عذابا وهو اهوانهم عذاب لكن يرى انه اشد من اجل ان يقوى حزنه العيال بالله فهذه شفاعه مقبوله من واش غير مقبوله من واش لكن يقال كيف نجيب عن قول تعالى فما تنفعهم شفاعه الشافعين قلنا هذا ما نفعته ان نفعته نفعته في تخفيف العذاب عنه ثم هذا الرجل ليس شفاعته لقربه من رسول عليه الصلاة والسلام لكن لأنه مدافع عن اسلام وانتبع الإسلام به ومن رأى أو من قرأ السيرة حين بيثت الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف ما حصل من أبي طالب من المجاهلة العظيمة والدفاع من رسول عليه الصلاة والسلام والله تعالى حكم عدل لا يضيع من, من, من دافى عن دينه حتى استر الله له محمد صلى الله عليه وسلم ليش شفاعه هي تكون دعاء اكثر من شفاعه لا هي شفاعه ادعو شفاعه قال النبي عليه الصلاه والسلام ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجل لا يشكون الا في الله شيء الا شفعهم الله فيه ادعو شفاعه نعم اتبعك ايش سمعتني نعم شنو الخطب اللي عليه في الشفاعه اولا من بي اساسا لما ياتي الى العرش ويسجد ماليه ان الله يقول رب انتي امه نعم ان قررنا بان هذه الشفاعه تكون لجميع الناس نعم من حق هذه اما ان إما ان يكون هذا من باب التخصيص لفضل الامه والا فهي عنه كما جاء في الحديث على حديث اخر نعم هذا غير صحيح المقام منحوت جلوسه على الأرض نعم هذا الأشعري غير صحيح وهذا لا يثبت لأحد سوى رب العالمين نعم المراد بذلك أهل الذكر نريد ان نجد من من في عهد النبي عليه الصلاه والسلام في ان كانوا مسلمين في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام مرتدون هذه مراتب نعم الشيخ الشيخ المطول الرافضه يقول يكون هذا ابو بكر عمر لانه حدث بعده حيث اغتصب الخلافه من علي بن ابي طالب فقال لكم وقال ما لدي اعده بعد ما اعده في امتي الى الخير نعم الشفعه القويه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قدت في نفس ان قومه الكهنه نعم استدرنا بابهم وديعه من جواز الكافر في حال المستضعف فان هذا في حال ايش في حال المستضعف انا المستضعف فريدي ان ما هو كان مستضعف لا هو قتل كافر في في في حال عدم قطري نعم صحيح يعني قاتل الكافر اللي بيني وبينه عهد او امان او ذمه يحنطك ده في الذي ليس بيني وبينه عهد ولا امان ولا ذمه وهو حرب لنا لو لو تمكن منا لقتلنا